وَمَا كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وَإِذَا قُلْتَ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ الله أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ والله أحق أن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 بي من حرج فيما فرض الله له ثمث الله في الذين خلو من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه وما يخشون احدا الا الله وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَا كَانَ رَسُولَ اللَّهِ وَاثِمًا نَّبِيٌّ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأطيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما